وما الأداية التي تقال في الصلاة وأين موضعها في الركعات الدعاء في الصلاة على الجنازة ركن لحديث أبي داود وغيره إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء وهو يتحقق بأية صيغة والسنة أن يكون بالمأثور ومنه اللهم أنت ربها وأنت خلقتها وأنت رزقتها وأنت هديتها للإسلام وأنت قبطت روحها وأنت أعلم بسرها وعلانيتها جئنا شفعاء له فاغفر له ذنبه هكذا رواه أحمد وأبو داود عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي رواية لمسلم اللهم اغفر له وارحمه واعف عنه وعافه واكرم نزله ووسع مدخله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 وذكرنا وأنثانا وشاهدنا وغائبنا اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده كما رواه أحمد وأصحاب سنن وإذا كان طفلا استحب أن يقول المصلي اللهم اجعله لنا سلفا وفرطا وذخرى هذا ولم يرد تعيين لموضع هذه الأدعية فيجوز أن يقولها كلها أو بعضها بعد ايه تكبيرة والأكثرون على أن الدعاء بعد الثالثة كما يسن الدعاء بعد التكبيرة الرابعة وإن كان المصلي قد دعا بعد التكبيرة الثالثة كما كان يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم ورواه عنه أحمد وقال الشافعي يقول بعدها أي بعد التكبيرة الرابعة اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده وكان المتقدمون يقولون ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار قال النووي إن كان الميت صبيا أو صبية اقتصر على ما في حديث اللهم اغفر لحينا وميتنا ويضم إليه قوله اللهم اجعله فرطا لأبويه وسلفا وذخرا وعظه واعتبارا وشفيعا وثقل به موازينهما وأفرغ الصبر على قلوبهما ولا تفتنهما بعده ولا تحرمهما أجره والله أعلم